القلب يا اخوان. هي سعادة القلب لان الاذن ما تس... ما تسعد بسمع الاغاني مسكين. وربي مسكين يلي تلف وتجول والاغاني على اخر صوت والله مسكين. الله يراك تعصي من انت? تتكبر على من انت? تجبر على اوامر من انت? من اللي يعطاك نعمة السمع? عليس الله? هلا والله انه الله اللي يعطاك نعمة السمع. يا الغالي اسمع هذه الاحصائياك. في العالم 17 مليون أصهم ما يسمعون في العالم 17 مليون أصهم ما يسمعون وانت قاعد الحين وتسمعني طيب وش تسمع الأذن هذه الله ميزك وأطاك سمع 17 مليون غيرك ما يسمع تسمع الحلال ولا الحراح تسمع الغزل الغيبة الأغاني أفلانه علاه ولا تسمع ما يرضي الله عز وجل مثل هذه المجالس والسعادة والطمأنينة فيها يا الغالي اللي تشوف مقاطع ترى في العالم خمسة واربعين مليون أعمى ايش معناها تعمى ما يشوفون زي وزي هل أنا وانت منهم هل نحن رقم منهم لا والله نشوف مبسوطين وفي خير وفي نعمة طيب اللي يعطاك نعمة البصر واحرى الخمسة واربعين مليون غيرك بهذه النعمة واش تشوف بنعمة البصر تشوف الطاعات والصالحات ولا المقاطع اللي تغضب الله يا الغالي في العالم خمسمائة وستين مليون معاق معاق ما يروح ويجي زي ما اروح أنا وأنتم يجي معاق محروم من الصحة والعافية هل كنت أنا وياك رقم منهم لا والله صحة وعافية وفي أتم الشباب إذا ما تنرجع الله ما تنتوب ما تنحمل الدين في حياته أنا وأنتم مثل ذاك الراكب في سيارته آخر موديل وماشي في الحياة شباب لا تقول لي شاب باقي أخلص الثانوي بعدين أتوب وزينها مع الله إذا وصل عمري ثلاثين سنة أتوب وزينها مع الله إذا تزوجت أتوب وزينها مع الله لا يا الغالي ما تضمن حياتك ما تضمن حياتك أنا وأنت مثل ذاك الشاب اللي في سيارة آخر موديل ولا رب منزل زوجته على يمينه وأطفال خلفه وماشي في الطريق هذه حياتنا هذه حياتنا هذا واقعنا ماشي في هذا الطريق حتى نصل إلى الله هذا أنا وانت ماشيين في الطريق إلا شخص يؤشر وقفت قلت خليه شوف هذا الشخص وش عنده وقفت عند هذا الشخص وإذا هذا الشخص تقول لنا سلام عليكم من أنت قال هذا الشخص أنا المستقبل أنا الدراسة والجامعة أنا الوظيفة والمال أنا القصر والدار فكرت عند شباب وزوجة وأطفال وسيارة آخر ووظيفة ومستقبل وفلوس أرح أرح تفضل دخلت معك في حياتك مستقبل الوظيفة الجامعة دراسة وماشي في الطريق إلا شخص يشر إلا شخص يشر قلت أنت في نفسك الأول مستقبل وظيفة جامعة قصر دا خلنا نشوف الثاني هذا وش عنده سألت على الثاني هذا من أنت قال أنا الصحة والآفية أنا الشباب والقوة والفتوى في حياتك قلت من قد اليوم قوة وشباب وصحة وفتوة وسيارة وزوجة وأطفال وجامعة ووظيفة ومستقبل وقصر ودار وكل خير من قد اليوم ماشي في الطريق يا الغالي ماشي في الطريق يا الغالي لشخص شخص وقفت عند هذا الشخص قلت في نفسك الأول الأول وظيفة ومستقبل والثاني شباب وصحة وعافية خلني شوف الثالث هذا وش عنده وقفت عند الثالث ونزلت القزال وسلمت عليه من انت من انت قال الثالث انا الدين انا صلواتك يا الغالي انا بر والدينك انا القرآن انا الخير والطاعة انا الذكر وقيام الليل انا الدعوة والاذكار والخير العظيم فكرت انت زوجة اطفالت شباب صحة عافية مستقبل وظيفة يا دين يا دين يا دين يا دين باقي شباب وأوعدك يا دين أحملك في حياتي بس شوي يا دين أخلص الثانوي أنت من الجامعة أبلغ الثلاثين يا دين أوعدك أحملك في حياتي بس بعد الثلاثين يا دين شوي يا دين شوي باقي شباب باقي يبغى تابع البرايات وهج والوفر واسمع الاغنيات وانظر للشاشات والقنوات يا دين يا دين اوعدك حملك في حياتي بس مو الحين مو الحين يا دين شوي توي باقي توي الناس ماشي في الطريق الدين حاول فيك خليته خلف ظارك ومشيت وماشي يا الغالي ماشي في الطريق إلا شخصي لك فكرت الأول وظيفه ومستقبل وجامعه ودراسه والثاني شباب وقوة وفتوة وصحة وعافية والثالث يقول الدين خلني يشوف الرابع ده وش عنده خلني يشوف الرابع ده وش عنده وقفت عند الشخص الرابع نزلت القزاز وسلمت عليه وقلت للشخص الرابع من أنت من أنت قال أنا الموت أنا الموت يا الغالي، أنا ساعدك وأجلك، أنا الموت، الطالع في الموت وتقول لا يا موت اصبر شوي، واللي يرحم والديك يا موت ارجع ريح وس شوية أحمل الدين، أحمل الدين واجيك يا موت، يا موت اصبر شوي، أنا في قلبي خير عظيم، لكن أحمل التوبة، أرجع إلى الصلاة، أكسر شدة الغاني. أتلف الذاكرة أمسح الأرقام في جوالي أبط المخدرات أكب كيس الشمة والنشوق أتلف بكت الدخان يا موت ولي رحم والديك أرجع الحقوق الأهلاء يا موت ولي رحم والديك صلاة الفجر ما صليت من زمان يا موت أمهني بس أرجع خطوة الوراء يخليك الموت ترجع ورا، أسألك بالله اللي تسمعني اللي تسمعيني يخليك الموت ترجع دقيقة ورا، لا والله لا والله الله يقول الله يقول فإذا جاء أجل لا يستأخرون ما ترجع خطوة وراء ما تصلي صلاة أحملت ولا تبر أم وأب عقبت ولا تكسر بك الدخان حملت ولا خزن شم وقات والله ما ترجع خطوة وراء فإذا جاء أجلهم ألا يستقدمون ساعة ولا يستحخرون